باب س م ل ل الرحمن الرحيم الحمد لله ه ر العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي باب على وعلى آله وصحبه أجمعين محمد وصحبه ز ك ا ة الفطر تكلمنا عن بعض ا ل أ م و ر في ز ك ا ة الفطر في الدرس الماضي ونعود إ ل ي ه ا ا ل آ ن م ر ة ثانيه ة بصدقة ليكون الموضوع مترابطا. وتسمى بصدقة الفطر سميت بذلك سميت وتسمى و بأن مترابطا ج ا الفطر بدخول ما تصبح ص د ق ة الفطر و ا ج ب ة إ ل ا بغروب الشمس من آ خ ر يوم من أ ي ا م رمضان وبدخول أ و ل ل ي ل ة من ليالي شوال فلا تجب إلا بدخول فلا إلا الفطر ولذلك تجب زمن م س ت بزكاة الفطر و س م ي ت بصدقة ا ل ف الفطر الفطر ط ر الجراح ويقال وقالت وكيع أيضا زكاة وقالت إمام وكيع ابن الجراح زكاة الفطر ب ا ل ن س ب ة للصيام تعتبر جابرا لما قد يقع فيه من الخلل ت س ج والاصل د س و ي في ا ل ا جابرا ة لما في وجوبها الدليل على وجوبها قبل الاجماع أ خ ب ا ر كخبر ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ ك ا ة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أ و صاعا من شعير على كل حر أ و عبد ذكر أ و أ ن ث ى من المسلمين وخبر أ ب ي سعيد كنا نخرج ز ك ا ة الفطر إ ذ كان فينا رسول الله, صلى الله عليه وسلم صاعا ل ى ل ل ه ل وسلم ي ه ص ع ا من طعام أ و صاعا من تمر أ و صاعا من شعير أ و صاعا من ز ب ي ب أ و صاعا من أ ق ت فلا أ ز ا ل أ خ ر ج ه كما كنت أ خ ر ج ه م ع ش روى هذين الحديثين الشيخان البخاري ومسلم رحمهما ل ل ه ت ع الله ى فهذا د ي ل و و ج ا الحديث إلى أحاديث وثانيا الإجماع من إلى كثيرة أخرى تعالى ج ا م ع المسألة كما أن الأحاديث وحدها كافية. ولكن لا مانع عندنا أ ن يجتمع أ د ل ة على مدلول واحد فتعدد ا ل أ د ل ة يقوي ا ل م س أ ل ة المستدله عليها وذكر ا ل إ ج م ا ع في ا ل م س أ ل ة ضروري جدا حتى لا يتبادر إ ل ى ذهن بعض الناس احتمال وقوع الخلاف في ا ل م س أ ل ة فمن علم أ ن ا ل م س أ ل ة مجمع عليها ا ن خ ا س م ت عنده م ا د ة الخلاف ولم يعد هناك مجال ل ل ت أ و ي ل والتلاعب بالنصوص وفي أ م ا تاريخ تشريعها ا أنها ل م ش ه و وجبت ر ف ا ل س ن ة الثانيه ة من ا ل ج ر ة ع ا من فرض فرض في الصوم الصوم ا ل س ة ا ل ث ا ا ن من ي ة ل ه ج ر ة وفرضت ز ك ا ة الفطر في نفس العام وهي لها حالان ح ا ل ة يجوز فيها إ خ ر ا ج ا ل ف ط ر ة و ح ا ل ة يجب فيها الاخراج أ م ا ح ا ل ة الجواز ف إ ن ه ا تجوز بدخول أ و ل يوم من أيام رمضان ل أ ن ه ا وجبت بسببين الصيام والفطر فاذا إ ذ وجد أحدهما جاز وجود جاز أحدهما المسبب إ وجد أ ح د السببين جاز وجود المسبب فوجد الصيام يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يخرج ز ك ا ة الفطر ك ز ك ا ة المال إذا وجد سبب زكاة المال النصاب وجد وهو سبب يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يزكي قبل حول الحول وتكون ز ك ا ة ه ذ ه م ع ج ل ة فهذه هي ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى يجوز فيها إ خ ر ا ج ز ك ا ة الفطر من أ و ل يوم من أ ي ا م رمضان ف إ ذ ا أ خ ر ج ه ا ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه ا ت ج ز ئ ولا يجب عليه إ خ ر ا ج ه ا م ر ة ثانيه ة وإذا لم ي خ ر ج ا رمضان لم يخرجها الجوال تجب؟ قال تجب زكاة الفطر يدخل وقت الوجوب ليالي شواد في في يدخل ليلة لم متى من بدخول أول تجب؟ تجب وقت وقت تجب ب أ و ل ل ي ل ة العيد في ا ل أ ظ ه ر هذا زمن الوجوب الان آ ن لم يعد ل أ أمر م ر وجوب إ م أمر جواز وإنما هو أمر ا جواز الآن هو هو وجوب يجب عليك أ ن تخرجه والسبب في ذلك أ ن ه أ ض ي ف ت الحديث ل ل في ط ر ف خبر ابن عمر فرضع رسول الله صلى الله ل وسلم ي ه ز ك ا ة زكاة, الفطر. زكاة الفطر. فأضيفت الزكاة إلى الفطر الفطر إلى فأضيفت الفطر وفي حديث أ ب ي سعيد كنا نخرج ز ك ا ة ا ل ف ط ر ة إ ذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ض ي ف ت ا ل ز ك ا ة إ ل ى الفطر ولذلك وجبت بوجوده ه عن عنه فتخرج فيجب مات مات الغروب الغروب غروب مباشرة الزكاة إذا الإنسان الشمس ولد على عمن بعد بعد بعد ممن من دون يؤدى و ي أ و على وارثه أ ن يخرج عنه ز ك ا ة الفطر ولكن إ ذ ا ولد بعد الغروب ف إ ن ه لا تجب عليه ز ك ا ة الفطر ل أ ن ه ما أ د ر ك الصيام وبناء على ذلك لا يجب عليه أ ن يخرج ز ك ا ة الفطر فتخرج في مات وقت ندخل دخول الغروب الغروب عن بعد بعد من دون من من الوزوب ليالي شواز ولد أول ليلة إذن ولكن ما هو ا ل أ ف ض ل في كيفية إخراجها في إخراجها زمن ما هو أفضل الازمنه لاخراج ز ك ا ة ا ل ف ط ر قال لا يسن أن ت ؤ خ ر عن ص ل الافضل ة ا ع ي د ل أ فيها أ ن تخرج قبل ص ل ا ة العيد ل ل أ م ر به من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ف إ ن أ خ ر ج ت في زمن الاستحباب فهو أ ف ض ل قبل أ ن يذهب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ص ل ا ة العيد فاذا ي ل ط ر ي ق أو بعد اخرجت في هذا الوقت وقت الاستحباب ا س ت ش ب ا ل أ د ا ء أ و ل النهار للتوسعه على المستحقين ما أ خ ر ج ه ا قبل العيد يخرجها بعد ا ل ص ل ا ة ويستمر وقت الجواز إ ل ى غروب الشمس وبعد ذلك يحرم ت أ خ ي ر ه ا عن يومه بلا عذر اذا اراد الانسان إخراجها إلا, أنه لم يجد فقيراً. معذور. أراد اخراجها الا انه لم يجد ماله كان ماله بعيدا عنه ف إ ن ه أ ي ض ا في هذه ا ل ح ا ل ة يكون معذورا و أ م ا إ ذ ا وجد المستحق والمال معه فلا يكون معذورا وبناء على ذلك يكون قد وقع في الحرام إ ذ ا أ خ ر ه ا عن يوم ا ل ع د فيحرم ت أ خ ي ر ه ا عن يومه بلا عذر و أ م ا من تجب عليه ا ل ز ك ا ة ز ك الفطر ة ا فهو المسلم تجب ز ك ا ة الفطر ا على ل م س ل م م و أ ا الكافر ا ل أ ص ل ي فلا زكاه ة ع ل ي للحديث الذي مر م عليه ن ا قرض ر س و الله الله صلى ل ع وسلم أو الناس الفطر على من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من زكاة صاعا صاعا شعير على كل حر أ و عبد ذكر أ و انثى من المسلمين أ م ا الكافر فلا تجب عليه وجوب أ د ا ء في ا ل ح ي ا ة الدنيا و إ ذ كان سيعاقب عنها يوم ا ل ق ي ا م ة كما ذكرت لكم هذا في دروس سابقه ة الشريعة قلنا إن الكفار مكلفون في الشريعة. ليس على إن معنى ن في فروع أ م عليهم يجب العبادات أداء في الدنيا ولكنه ي يطالبون س الإسلام على معنى بفعلها لأن أنهم أراد صحتها شرط فلو ا ف ر أ ي ي ص ل ا تصحه صلاة لأن شرط يوم ك ن س ل م ا ف ل ا يطالب بأدائها الدنيا ا في يوم ولكنه ل ق ي ا م ة يعاقب على عدم فعلها قيل ما سلككم في ث ق ر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين فعوقبوا على عدم الصلاه وعلى عدم الصدقه مع انهم كفره وكنا نكذب بيوم الدين فالكافر كذلك هنا ما يجب عليه ان يخرج زكاه الفطر لان شرط صحتها الاسلام ولكنه يعاقب عليها يوم القيامه قال الامام الماوردي وهو اجماع ل أ ن ه ا ط ه ر ة له وليس من أ ه ل ه ا ليس من أ ه ل ا ل ط ه ر ة خذ من أ م و ا ل ه م صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ف ا ل ز ك ا ة ط ه ر ة للمسلم والكافر ليس من أ ه ل ه ا ولكن هو ما تجب عليه ا ل ز ك ا ة عن نفسه إ ل ا أ ن ه في بعض الحالات يكون الكافر مكلفا لمسلم في ا ل إ ن ف ا ق عليه كما لو كانت له ز و ج ة ف ز م ي ة ف أ س ل م ت وصامت وهي في زمن ا ل ع د ة ل أ ن ا م ر أ ة الكافر إ ذ ا أ س ل م ت يفرق بينه وبينها إ ل ا إ ذ ا أ س ل م ف إ ن ه ا ترجع إ ل ي ه فبعد التفريق لا بد من ا ل ع د ة وما دامت في ا ل ع د ة يجب عليه ان ينفق عليها فيلزمه ن ف ق ة زوجته ا ل م س ل م ة و ا ل م ر أ ة ما دامت في العده تعتبر ب م ث ا ب ة الزوجه ة فلو ل أ س ترجع اليه م ب ا ش ر ة فيجب عليه ان ينفق عليها ف إ ذ ا صامت في شهر رمضان وجب عليه أ ن يخرج عنها زكاه ة الفطر فالكاثر الأصلي لا ي تجب ع ز ك الفطر ة ا ولكن يجب عليه أن يخرجها عن زوجته المسلمة وكذلك وصام علي المسلمة مسلم عليه كان أن عن عنده أن يجب يخرجها يجب يخرجها عبد إذا زكاة فطره وكذلك كل قريب له ت ج ب علي ه نفقته ف إ ن ه ي ج ب علي ه أن يخرج عنه ز ك ا ة ا ل ف ط ر ف ا ل ك ا ف ر إ ذ ا ل ا ت ج ب علي ه ا ل زكا ب ا ل ن س ب ت لذاته ولشخصه و أ م ا ب ا ل ن س ب ت لمن ت ج ب علي ه ن ف ق ت ه م ف إ ن ه ي ج ب علي ه أن يخرج عنه م ز ك ا ة ا ل ف ط ر و أ م ا ا ل ر ق ي ق فلا يجب عليه ا ل زكاه ة ما تجب ع ل ي ز ك الفطر ة ا لا عن نفسه ولا عن غيره ل أ ن ه لا يملك كل ما يملكه الرقيق فلسيده وبناء على ذلك ما تجب عليه ز ك ا ة الفطر و إ ذ ا كان مبعضا كان بعضه حرا ف إ ن ه يجب عليه بقدر بعضه الحر فإذا كان نصفه حرا وجب عليه ان يخرج نصف الطاعن ز ك ا ة عن نصفه الحر فلا تجب على الرقيق ا ل ز ك ا ة وكذلك لا تجب على المعسر ومن هو المعسر الذي لا تجب عليه الزكاه ة زكاة بالإجماع تجب ما الفطري على المعتر على كذا و المعتر قال هو من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ل ي ل ة العيد ويومه شيء عنده خ م س ة جنانين لو أ ر ا د أ ن ينفقها لكانت ن ف ق ة عياله ونفقه نفسه في ل ي ل ة العيد ويومه تكفيهم ل ط ع ا م ه م وشرابهم ما يجب عليه إ خ ر ا ج ز ك ا ة الفطر إذا كان يحتاج, فإذا كان يحتاج للخمسة فإذا وعنده عشرة فهذا ليس معثرا ويجب عليه أ ن يخرج ز ك ا ة الفطر المعسر هو الذي إ م ا أ ن ه لا يملك شيئا أ و أ ن ه يملك شيئا يكفيه ليوم الليل وليلته لا يفضل عنه شيء هذا يقال له معسر ف إ ذ ا فضل عنه شيء ئ ف إ ن ه موسر وبناء على ذلك يجب إ خ ر ا ج ه في ا ل ز ك ا ة على الترتيب الذي سنذكره بعد قليل بمن ي ب د أ هل ي بنفسه د أ ب او يبدا بزوجته او يبدا بولده او بابيه او بامه او ب ر ق ي ق ي سنتكلم عنه الان بعد قليل فاذا يجب ان تكون ا ل ز ك ا ة او ا ل ص د ق ة ف ا ض ل ة عما يحتاجه لقوت نفسه وقوت من تلزمه نفقته من ز و ج ة وولد واب و أ م ورقيق من تلزمه نفقته هذا شيء متفق عليه وهناك أ م ر مختلف فيه أ ل ا وهو كونها ف ا ض ل ة عن مسكنه الذي يسكن لابد له من مسكن ما يبيع مسكنه ب ز ك ا ة الفطر وكذلك الخادم الذي يحتاج إ ل ي ه إ ن كان يحتاج إ ل ى ا ل خ د م ة ا ل أ ص ح عند جماهير أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه يشترط أ ي ض ا أ ن يكون مالكا ما يفيض عن مسكن وخادم يحتاج إ ل ي ه في الاصح عند ا ل ا ص ح ا ومن ن ز م ه فطرته ن ز م ه ف ط ر ة نفسه يعني كان واجدا ما يفضل عن قوته وقوته من تلزمه نفقته و كان يملك فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إ ل ي ه ومن لزمته فطرته لن ز م م ت فطرته ه تلزمه نفقته اذا كنت أ ن ا غنيا فيجب علي أ ن أ خ ر ج عن نفسي وعمن يلزمني ا ل إ ن ف ا ق عليه كل من لزمني ا ل إ ن ف ا ق عليه كزوجتي و و ل د الصغير و أ ب ي و أ م ي والرقيق ليس الخادم الرقيق. اما ل ر ق ق ي أ الخادم فهو موظف عندك كما أ ن ك موظف في ا ل د و ل ة الخادم موظف عندك في البيت هذا ما يقال له عبد هذا يجب عليك عنه المذهب ما إخراج الزكاة عندنا أنواع الخدمة بالنسبة للمرأة. ولكن بشكل عام الخادم ما للمرأة من يجب عليك في تفصيل دقيق في يجب بعض بشكل على على ولكن يستعمله أ ويعطيه ت أ أن ج يخرج ر ه ن ه زكاة ا ل ف ر و ع ط ي راتبا ويعطيه مبلغا من المال شهريا اجره لعمله هذا ما يجب عليك أ ن تخرج عنه زكاه ة الفطر وإنما و الفطر ر ق ق ي الذي لا يملك ذاك لا ا كل تستغل م أن ن ع ه فمن ف لزمه ة فطرة قرابة لزمه تلزمه زوجية من بملك نفقته أو أو وطبعا هذا إ ذ ا كانوا من المسلمين ووجد فائضا يمكنه أ ن يؤدي به عنهم جميعا لما روى مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ص د ق ة إ ل ا ص د ق ة الفطر لكن لا يلزم المسلم ف ط ر ة العبد والقريب و ا ل ز و ج ة الكفار ل أ ن ن ا قلنا إن في حديث رسول الله فاذا على المسلمين فهؤلاء ليسوا بمسلمين. فإذا كانت لا تجب عليهم فلا تجب على من تلزمه نفقتهم وكذلك ما يجب على العبد ف ط ر ة زوجته ا ل ح ر ة أ و ا ل أ م ى ل أ ن ه إ ذ ا كانت ا ل ز ك ا ة لا تجب عليه أ ص ا ل ة ل أ ن ه ما يملك شيئا يجب عن زوجته أ م ا او ا ل ح ر ة ما يجب عليه ل أ ن ه ما يملك و إ ن قلنا ابنه تلزمه نفقتها مع كونه يجب عليه أ ن ينفق على زوجته ولكنه لا يجب عليه أ ن يخرج عنها زكاه الفطر ولا الابن ف ط ر ة زوجه ابيه ما يجب أن وإن يخرج فطرة زوجة أبيه وإن وجبت أبيه نفقتها على الولد على لان النفقه ل ا ز م ة ل ل أ ب مع اعتاره ن ف ق ة ا ل م ر أ ة تجب على الرجل في كل الحالات اذا كان موسرا يجب عليه ان ينفق على الزوجه ة واذا كان معسرا ع يجب ي ل ان ن ي ف ق على الزوجة ف ن ف ق ة ا ل ز و ج ة و ا ج ب ة في كلا ل ح ا ل ي ن في حالتي الاعتار واليسار وينتصق عقد النكاح في اعتار الزوج ب ا ل ن ف ق ة وطلب ا ل م ر أ ة بفسخ او يسجن بها ن ف ق ة ا ل م ر أ ة حق ثابت لها ما يسقط إ ل ا ب إ س ق ا ط ه ا هي بعد ثبوتها طبعا و أ م ا ز ك ا ة الفطر فليست كذلك الزوج يجب عليه أ ن ينفق على زوجته ولو كان معسرا إ ذ ا ما عنده مالا تستقر ا ل ن ف ق ة في ذمته و أ م ا صدقه الفطر إ ذ ا كان معسرا تستقر في ذمته ما تستقر في ذمته ويجب علي ان يخرج ز ك ا ة الفطر عن ن ف س ي وعن ز و ج ت ي اذا كان يملك فتسقط بالاعثار واما ا ل ن ف ق ة فلا تسقط لا باليسار ولا بالاعثار وبناء على ذلك قالوا ما يجب على الولد ان يخرج ف د ق ة الفطر عن زوجه ت ا ب ي وان كان يجب عليه ان ينفق عليها ا لان النفقة لازمة في كل حال ن في م ي ب طلقه الفطر ليست ل ا ز م ة بكل حال ولذلك لم نوجب على الابن ا ل ف ط ر ة ل ز و ج ة أ ب ي ولو أ ع ت ر الزوج أ و كان عبدا رجل عنده ا م ر أ ة ح ر ة و ا ع ت ر وامراته ا ل ح ر ة غ ن ي ة هل يجب عليها أ ن تخرج ز ك ا ة الفطر من مالها هو أ ع ت ر وزوجته ح ر ة تملك مالا ما يستطيع هو ان يخرج عنها ز ك ا ة الفطر هل يجب عليه ا ان تخرج هي ز ك ا ة الفطر عن نفسها هذه ا ل ص و ر ة ا ل ص و ر ة الثانيه ة العبد ع د ن الحرة او عنده امة على الحرة ان تخرج الزكاة او يجب على سيد الامة ان زكاتها واحد من الاشخاص هل على على قلنا العبد لا عليه تخرج يخرج ذوجه و عنده عنده عبد من سيد امت يجب يجب يجب ما تجب عليه ز ك ا ة الفطر ل أ ن ه لا يملك شيئا ولكن هذه الامه لها سيد ب ا س ت ط ا ع ة سيدها أن ن يخرج ع ه ان هل عليه يجب أ يخرج عنها زكاة الفطر؟ بالنسبة للعبد قال الأظهر أنه يلزم زوجته زكاة تزوجه كانت الفطر بالنسبة قال الأظهر فطرتها إذا بها أو يجب على سيدها إذا كانت أن تخرج زكاة الفطر إذن العبد إذا للعبد على أثرت تخرج يجب أنه أن أو أمى إذن أمثلاً يجب على سيدها أ ن يخرج عنها زكاه الفطر هو ما يجب عليه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ا ل ح ر ة والرجل الحر. الحره ا ل ح أ ع ت ر و ا م ر أ ت ه ا ل ح ر ة أ ي ث ر ه هل يجب عليها أ ن تخرج زكاه الفطر أم ل ام خلاف ل ا بين إ ا ا م لا ن و و و ي ل الرافعي الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة إ م م رحمه ا أنه زوجته فطرتها يجب علي ه ان تخرج فطرتها ل أ ن ه ا تملك مالا وزوجها ا ل آ ن م ع ذ ر قال ا ل إ م ا م النووي مستدركا على ا ل إ م ا م الرافعي قلت ا ل أ ص ح المنصوص لا يلزم الحره ة الحرة ما ل م ي ز ا سواء كانت زوجتها زوجتها كانت حرة أم عبد اذا كانت ز و ج ة حرمه يلزمه ا فاذا كانت ز و ج ة عبد من باب اولى ويتصور هذا فيما اذا كانت أ امه الحرة وبعد ذلك عتبه ل ن ه ا التي تعتبر مقابل ل بها وأما بالنسبة وأما للأمى يجب على, زو... على سيدها أ ن يخرج عنها ل أ ن تسليمها نفسها لزوجها ليس كاملا ما دامت أ ن ا يحق لسيدها أ ن ي أ خ ذ ه ا و أ ن يستخدمها ويحق له أ ي ض ا أ ن يبيعها فتسليمها نفسها لزوجها تسليما غير كامل فهناك فرق ما بين تسليم ا ل ح ر ة نفسها لزوجها تستحق م ق ا ب ل هذا ا ل ن ف ق ة ا ل ك ا م ل ة ولا يجب عليها شيء وليست كذلك ا ل أ م ه اذا تزوجت بعبد ف إ ن لسيدها أ ن ي أ خ ذ ه ا في أ ي وقت شر ا قال ولو انقطع ء ولو خ ب العبد الرقيق الغائب سافر بكجارة مثلا انقطع خبره ما عاد علمنا عنه شيء هل يجب علينا أن قال انقطع العبد هل ولو عبد عد عنه خبره يجب خبر نخرج نفقته شيء أن فالمذهب وجوب إ خ ر اخراج ج يجب فطرته في الحال إ فطرته في الحال قال في يوم العيد او ليلته على علينا قال ي يكون حيا حيا ج مدام الأصل بقاؤه الأصل أن يكون حيا. الأصل بقاؤه أن هل يجوز لي ان اعتقه عن الكفاره اذا وجبت علي كفاره وكان من أن رقبه. وعندي قال لا ما يجوز لك ان تعطي لك ق و قال كيف توجب علي زكاه فطره ولا تجيز لي أ ن اعتقه عن ا ل ك ف ا ر ة قال أ و ج ب ت عليك ز ك ا ة الفطر ل أ ن الطبقه معين و أ ب د ا ك من إ خ ر ا ج ه عن ا ل ك ف ا ر ة للاحتياط ط ا ا الكفارة يقينا لا ستعتقها الآن متيقنا ستعتقها في يجب عليك أن تخرج أن أنت لا متيقن حق تعتق رقبه لأنه لست متيقن أنك أنت الآن لست متيقن أنك أنك تخرج أنت أن أن أنت أنت أنت قلت جعلت لو فلان ع ب د م ف ق و د أو ر ق ي ق المفقود جعلته ك ف ا ر ة عن المساله أ ل ة ف ل ا ن ي ة و حر طيب إيه الفلانيه صحيح صحيح أوجبنا ع ل زكاة ا فهو احتياطا لأن ق ن ع ا ك حر ا ج ه احتياطا في حق ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن ك شغلت ذمتك بيقين فلا ت ب ر أ إ ل ا بيقين اليقين ما يزول بالشك ما يزول إ ل ا بيقين ففي كلا ل ح ا ل ي ن أ خ ذ ن ا بالاحتياط、نعم. وهذا هو الفقه الفقه ليس أ ن ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن حديثا ويقول أ ن ا خلصت فقه الدنيا لا الفقه الإنسان الأشباء أن يعرف الإنسان والنظائر والفروق والموانع تكون الصور م ت ش ا ب ه ة في نظر الناس في ب د ي ه ة ا ل ر أ ي ولكننا عندما ندقق فيها النظر نجد أ ن أ ئ م ت ن ا رضوان الله تعالى عليهم كانوا دقيقي ن ن ظ ر وكانوا يفرقون بين الصور ليس ش ه و ة وهوى و إ ن م ا هو من أ ج ل الاحتياط في دين الله تعالى و ل أ ن ه ب الفعل يوجد بينها ف و ا ر ب نحن قلنا إ ذ ا اعثر ا ل إ ن س ا ن ما يجب عليه أ ن يخرج زكاه الفطر ف إ ذ ا ايسر ببعض صاع ما عنده صاع كامل و إ ن م ا عنده بعض صاع قال اذا ايسر ببعض صاع يلزمه إ خ ر ا ج ه م ح ا ف ظ ة بقدر الامكان والميسور لا يسقط في المعسور وما لا يدرك كله لا يترك لا جله نحن هاتوا منه ما استطعتم أنا بإخراج أمرت وجدت منه عندي عن من صاع فاذا ض بعض بعض ل تلزمني علي الصاع ا صاعا وإنما صاع عن من نفقته قوتي وقوتي وجدت يجب ف إ أخرج وجد هذا ا ل م س ر صاعا ولكنه كان متزوجا وعنده أ ب و م وعنده أ و ل ا د ورقيق فعمن يخرج هذا الصاع قال ا أن ل أ ص ح أ ن ه لو وجد بعض الصيعان قدم وجوبا وليس جوازا يعني يجب عليه أ ن يقدم نفسه بما رواه مسلم رحمه الله تعالى ا ب د أ بنفسك فتصدق عليها فان فضل, شيء فإن فضل عن أ ه ل ك شيء فلذي قرابته ثم بعد نفسه تقدم ا ل ز و ج ة قال ل أ ن نفقتها آ ت د ل أ ن ه ا م ع ا و ض ة لا تسقط بمضي الزمان ثم بعد ذلك يقدم ولده الصغير ل أ ن نفقته ثابته بالنص و ا ل إ ج م ا ع و ل أ ن ه أ ع ج ز من ا ل أ ب و أ ع ج ز من غيره الصغير زمام ما يستطيع أ ن يكتب لنفسه أ ب د ا فيقدم بعد ا ل ز و ج ة قال ثم يقدم ا ل أ ب و إ ن ع ل ى ولو من قبل الام لشرفه ثم ا ل أ م ثم بعد ذلك ي أ ت ي الولد الكبير يقدم على ا ل أ ر ق ا ء لمكانه الحر من الرقيق ونحن كلامنا اليوم على الرقيق كلام تاريخي ما يوجد رقيق لكنه لو وجد وجائز وجوده فيكون ا ل أ خ ي ر في الترتيب يقدم عليه كل ذي ق ر ا ب ة ف إ ذ ا أ و ل ا يقدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم أ ب ا ه ثم أ م ه ثم ولده الكبير وبعد ذلك ي أ ت ي الرقيق وما هي الصدقه ة ما و و ن عرفنا ه ا ع ب ق د ا ر ه ا و أ ن ه ا صاع كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما هذا الصاع هو جنس عرفنا م ق د ا ر ا ن و الضاع ولكن ما هو جنسه قال وجنسه القوت المعشر أ ي الذي يجب فيه العشر أ و نصف العشر على ما مر معنا في زكاه ة النبات قلنا ب ع ض يجب ا ل ا ن يسقى ب ا ل ص ا ع ي من النبات المعشر لماذا؟ لماذا النبات هذا ا ليس ت ح ك م قال هذا ل تحكم النص ورد فيما مر معنا ب الحديث فرض رسول وسلم الله صلى الله عليه ز ك ا ة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أ و صاعا من شعير هذا الله الله عليه إذ رواية ابن رواية ابن كنا زكاة الفطرة كان فينا في وفي سعيد عمر نخرج رسول وسلم صلى او صاعا من طعام, طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير فنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا على بعض المعشرات نعم وقيس ب ق ي ة المعشرات عليه بجامع الاقتياء وكذلك يجوز ان يخرج الاقصى في ز ك ا ة الفطر ل ت ب و ت ه ب الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أ ب ي سعيد رحمه الله تعالى ورضي ع ن كنا نخرج ز ك ا ة الفطر إ ذ كان فينا رسول الله, صلى الله عليه وسلم صاعا ل ى ل ل ه ل وسلم ي ه ص ع ا من طعام أ و صاعا من ث م ر أ و صاعا من شعير أ و صاعا من زبيب أ و صاعا من أ خ فلا أ ز ا ل أ خ ر ج ه كما كنت أ خ ر ج ه ما عشت من الأقط وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده ولكن هل يتخيل ا ل إ ن س ا ن بين هذه ا ل أ م و ر يعني لو كان عنده أ ق ط وعنده ا ل شعير وعنده بر وعنده أ ر ز وعنده عدد يخرج أ ي نوع شاء من هذه ا ل أ ن و ا ع قال يجب الصاع من غالب قوت بلده من اذا كان غالب قوت البلد البر فيجب إ خ ر ا ج البر ويجزئ ت الاعلى عن ا ل أ د ن ى غالب ا ق و ت ا ل أ ر ز وعنده بر والبر في الاختيار مقدم على ا ل أ ر ز هذا في الواقع و إ ن كان الناس اعتادوا أ ك ل الارز قال نحن ننظر إلى فالبر أ ع ل ى من ا ل أ ر ز في ا ل ا ق ت ي ا ت وبناء على ذلك يجوز ا ل أ ع ل ى عن ا ل أ د ن ى ولكن لا يجوز إ خ ر ا ج ا ل أ د ن ى عن ا ل أ ع ل فلو ى و ج د ن ا مثلا ب ع ض ا ل ب البر البر ل يأكلون الذرة وعنده يجوز إخراج عن الذرة ولو وجدناهم يأكلون ا إخراج وجدناهم د وعنده يجوز عن ذر وعنده ذ ر ة ما يخرج ا ل ذ ر ة عن ا ل ب ر ل أ ن ا ل أ د ن ى ما يخرج عن ا ل أ ع ل ى ويخزئ ا ل أ ع ل ى عن ا ل أ د ن ى ل أ ن ه زاد خيرا ف أ ش ب ه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض والاعتبار يا هل ترى العبر ة ب ا ل أ ع ل ى ب ي ش ب قيمته ايهما أ غ ل ى قال لا ل أ ن ه في بعض ا ل ب ل ا د ت ا الان في الكويت هنا الرز أ غ ل ى من القمح ولكن أيوم أكثر、اغتياطاً. البر ق ت ت ي ا ا أ ك ث ر ا ق ت ي ا ت ا من القمح في الواقع ولذلك قال هل ا ل ع ب ر ة ب ا ل ق ي م ة قال في وجه من الوجوه ا ل ع ب ر ة ب ا ل ق ي م ة رفقا بالمساكين قال ولكن ا ل أ ص ح أ ن ه ب ز ي ا د ة ا ل ا ق ت ي ا ت ا لانه ع ب ب ر ة ز ي د ة الاغتيات المقصود فالبر ب ك و ن ه أ ن ف ع اقتياسا خير من التمر و ا ل أ ر ز ومن الزبيب والشعير ا ل إ م ا م ابو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى ذكر احتمالا ً قال ولو لو قيل يعني ن ن أ افضل وجدنا ا بعض ل ق ق ا قال أ ف ا ل أ م و ر يختلف ب ا خ ت ل ا ف البلاد ما نتحكم نقول البر أ ف ض ل ل أ ن ه قد يكون أ ف ض ل عندنا وعند غيرنا يكون هناك شيء اخر افضل من البر قال لو قال قائل هذا الكلام ما ننكر عليه متجه كلام متجه نحن عندنا من انظر ان لنفسه ان انا رحمه يحتكر صح تعالى البر افضل من انظر الى الفهم الفقه رحمه الله、تعالى. ما يحتكر الفقه、لنفسه. ما يدل يدل يقول ما اقول غيره ما ما وانما غيري يقول أنه لو قال فقيه من الفقاه بهذه ا ل ق ا ع د ة لكان كلامه متجزئا و ا ل أ ص ح أ ن ا ل ش ع ي ر خير من التمر, وأن التمر خير من وله أ ن ا ت م من ر خير الزبيب ل و أ ن يخرج عن نفسه من قوته الآن واحد عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أب وأم وعنده أرقى وأراد الزكاة هل عنده وعنده وعنده وعنده زوجة وأم له يجوز يخرج يجزئها؟ أب أرق أن أن هل يجوز له ان يجزئ هذه ا ل ز ك ا ة فيخرج عن نفسه مثلا نحن ا ل آ ن في الكويت قال بقوت البلد ا ل ا ر ز هل يجوز لي ان اخرج عن نفسي ا ر ز واخرج عن اولادي قمح قيم ة اعلى قال يجوز ا ل ت ج ز ئ ة يجوز التجزئة على هذا الشكل كما يجوز للانسان في نظير هذا اذا وجب عليه جبرانان ان يجب د درهما ف في ع وعشرين شاتين ل ر ا اذا ن وجب عليه جبرانان يجوز له ان يدفع كل ج ب ر ا ن من نوع ما ف ي م ا ن ع وعشرين ك ك ذ ل له هنا ان يجوز يخرج ن نفسه ز ا غالب قوت درهما اولاده ب ا ل ن اعلى ل ق ي ة ق ل ولو قوته ان يخرج عن نفسه من يخرج وعن قريبه أ ع ل ى منه لأنه زاد خيرا قال ولا يبعض الصاع إ ذ ا كان الواجب عليك صاعا واحدا ما يجوز لك أ ن تخرج نصفه من هذا الطعام ونصفه من طعام آخر ك م اخر لا يبعض الجبران الواحد نحن ما معنا أنه لا لك ما معنا يبعض يجوز ي مر نحن أنه أن ج الجبران شاتا درائم الواحد ما وعشرة يبعض قال ولو كان ت في بلد اقوات لا, غالبة فيها الناس مثل يعني لا والله فيها غالب في ة فيها تخير ان شاء أ خ ر ج من هذا و إ ن شاء اخرج من هذا و ا ل أ ف ض ل أ ن يخرج من ا ل أ ش ر ف ا ل أ ع ل ى في الاقتياف لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون ولو كان عبده ببلد آ خ ر فكيف يخرج زكاته هل يخرجها فيها يخرجه فيها عبده بغالب البلد التي يوجد فيها العبد أم يخرجه بغالب البلد التي يعيش فيها السيد قال ولو كان عبده ببلد يوجد يعيش آخر كان قوت قوت أم فالاصح أ ن الاعتبار بقوت بلد العبد والابن ت ق ر الوجوب أصلا عليه وبناء على ذلك يجب عليك أ ن تخرج صدقته من غالب ق و ة البلد التي يعيش فيها قال الامام إ م ل على ل ن و و ي زيادة ا إ النووي م ا ر ا مخالفة ف ع ليس له و إ م م ا بزيادة ا يريد أن يتدرك عليه أن أ بعض ل ر قلت ل ا ا الحب ا ج ب ل ل س م سليما يعني يخرج يخرج أن فأن إذا أراد أن يخرج يخرج حبا、سليماً. فلا يجزئ المسوس و إ ن كان يقتاته والمعيب قال تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولو أ خ ر ج من مالي ف ط ر ة ولده الصغير أ ن ا عندي و ل د ص غ ي ر أ ر ي د أ ن أ خ ر ج من مالي فطرته أن يجوز هل يجوز قال يجوز أ ن يخرج ف ط ر ة ولده الصغير من ماله ولو كان الصغير غنيا ولو كان الصغير غنيا قال ل أ ن ه يستقل بتمليكه وله و ل ا ي ة عليه ف ك أ ن ه ملكه ذلك ثم أ خ ر ج ه عنه والجد من قبل ا ل أ ب و إ ن ع ل ى ك ا ل أ ب قال والمجنون كالصغير وكذا استفيه كاجنبي اذن يعني و ولدك ولدك لك د ان ل ص غ ي ر ك ج ب ي أذن أن لك تخرج عنه أ ن ا عندي مال ولي صديق قلت له أ ت س م ع لي أ ن أ خ ر ج عنك ز ك ا ة الفطر فقال لا أ س م ع ما يجوز لي إ خ ر ا ج ه ا لو ا خ ر ج ت ه تكون ص د ق ة ل ك ن ه ما تبسط عنه شيئا ما تقع موقع ص د ق ة الفطر لكنه لو قال لي أ ج ز ت لك أ ن تخرج عني ز ك ا ة الفطر فيجوز لي أ ن أ خ ر ج ه ا عنه ف إ ذ ا الولد الصغير ما يحتاج ل ل إ ذ ن لمحل ا ل و ل ا ي ة التي لك علي ي الأجنبي ه وأما أ ا ل ج ن ب فانه مستقل لا ولايه لك عليه وبناء على ذلك إ ن أ ذ ن لك جاز لك أ ن تخرج و إ ل ا فلا بخلاف الولد الكبير, الولد الكبير الرشيد و ل ل د ا ك ب ي ا ل ر لا يجوز ل أ ب ي ه أ ن يخرج عنه بغير إ ذ ن ه ك ا ل أ ج ن ب ي ل أ ن ه صار مستقلا بنفسه ولو موسرا وموسرا كل له اشترك منهما في عبد كل منهما له نص له نصف العبد نصف قال لزم ا ل م و س ر نصف ص ع و أ م ا المعسر فلا شيء عليه ولو ا ي س ر واختلف واجبهما كلاهما كان م و س ر ا ولكن احدهما غالب قوت بلده البر والاخر غالب قوت بلده الذره فكيف يخرجان قال ولو واختلف واجبهما اخرج كل واحد كل ايسر اخرج منهما نصف ط ا ع من و ا ج ب ه في ا ل أ ض ح والله أ ع ل م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم